بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ الله على كل شيء قدير ما يفتح الله لنا الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مؤسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمر يا أيها الناس إن وعد الله حقا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 Słuchaj, Panie له Panie عمله Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نشوم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 وَمَا يُعَمَّرُ مِن nie وَلَا wątpliwości, مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِضٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك w تَدْعُونَ momencie, دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قطمير.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 وَإِن تَدَعُ مُفْقَلَةٌ إِلَى حِلِّهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَا تَزَكَّى فَعِنَّهُ ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وَمَا Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu!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 ومن الجبال جدد بضوء وحمر مختلف ألوانها وغرب بصود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن Słyszeliśmy o tym, ma الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وتوفيهم مجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الَّذِي اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي حل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب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 أَمْلَأُهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا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 فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْضِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً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 مسمى فإذا جاء عجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.